فَتَعَالَينَ أُمَّتِي عُقُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ صَوَاحَةً جَمِيلَةً وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الدَّارَ لَأَخِرَةً فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النبي إمين منك نب فاحشة مبينة يضعف لها العذاب وضعفين وكان ذلك على الله يسير.